ديال ا ل ع ا ص ب ا ل م ن ت ع صرنا نعطيك اللاصق نيفو ح ا س ق م ن د و ن س ن ة على بوتساب المشكله ديالي د ا ش اللي كان حطوه وقتو السابق ب غ و ن ي ن ستاق م ا ع ن د و ش ا ل ك ا ب ي و ا ل فراق شو م ا ل افكار ننشط ع د ا ر ة فيكم م ش ر ا ق ه من ا د ي ن مشتوين و م خ ل ط و ن خسوش ا تراج ن ص د ف و المشاق تزيدو نشفو و الحلاق م ن ن ل ق ي جوش مع واحد عادي تحتو في الخارق جيب المخير ناكل معمو تراب ترد الراقب في عيني كنت خبام وراك كلو تشراب باش ف ه م ن ي خاصك م ي ز ا ن ي ة كاميو تشراب باش تكون عشاق خاصك بعد مني فو باش تناخش يلا داري جبدو دفاي ترنيو فكوك تباص اللي د م تحت ت ط ل ق ا ت فاس من جيال حدايا حطن كاميرا جوم تراق قبل عيني نتراقب ك ل ه م تبعنكر ديال ت ر ا ك ب الليم ب ه و ر وقف ي ش و ف ليهم د ر و كيم جرونك ل ي م د ر و ز عندهول بروسيس ديالو كيم حتون ل ه م ز ا ق ب ا ن ك ب غن وقتو وكي م س ر カツオン、ファファルマダムに出たらどうかしら 何となく私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た س و 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ر たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、